واذكروا اذا تنقلل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس تخافون ان يخطفكم النَّاسُ فآواكم وَأَيَدَكُمْ بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عندهم أجر عظيم يا